من قال بأنا يتعبنا الجر من قال بأنا يوجعنا النز يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر كي تعرف أنا إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر خيم يا موت علينا فلنحن رجالك انتحنوا الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حيا لا يقهر ذكروا أمة أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد فانتدوا ظلم الليالي الماضي وانشروا شرعات رب صافية أخبروهم عن هموم سامية جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد ذكروهم مجد امتنا السلف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد يا أسود الدين صيحو بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير وانفروا بالأرض جدوا بالمسير أعلنوها للورا حال الجنان حطموا قيد المدلة والهوان وارفعوا السيف فقد آن آل الأوان حطموا الغمدى وقولوا للجبان أن نارا قد عنات بعد الرمان أكروا مجد أمتنا السديد وانشروا, وانشروا بالحق, بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصديف يا أسود الدين قوموا للجهان قدمنا في الوراء إننا أبضى العز في القلب سراء ذكروا مجد أمتنا السديف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمّر الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجنه قد أتيناك أسود الشرار نشر العدل ننشر العدل بأرجاء البلاد إن دين الحق حتمًا سيعود ينشر النور عن الحق يدون فاستعدوا للتناح يا جنود اعننوها كبرواحنا الجهاد. اعننوها كبرواحنا الجهاد. إن دين الحجرات من سيعود ينشر النور عن الحق يذود فاستعدوا للسلاح يا جنود. اعننوها كبرواحنا الجهاد. ذكروا مجد أمتنا السليف وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد.